وبتدخل مواقع جابت دمين امها كانت انسانة فازدة لا ابوها راجل قواد لا امها جابت دمين من المسلسلات والافلام بنت من البنات بعدت شكواها بتقول انا تفرجت على فيلم فيلم من الافلام العادية جدا بتقول لقطة منه سببت ان انا عادت خمس سنين اقع في معصية من المعاصي الكبيرة خمس سنين بسبب لقطة فيلم بسبب لقطة واحد انت بتعرفش لقطة ممكن تضيع فيك قد ايه حتى اللي بيقلبوا على الريموت وهم بيجيبوا من قناة دينية. قناة دينية. لو شوف فرووش القنوات اللي ما بينهم لقطه واحده تبوظ لك امامك اسبوع انتوا عارفين عملت في شبابنا ايه اما شبابنا ما بين افلام الاكشن وافلام الحب وافلام والمسلسلات التركي و... و... وابائنا ما بين المسلسلات الاجتماعيه اللي بتدي البلولوت والمسلسلات التاريخيه اللي بتشوي التاريخ والمسلسلات الدينيه اللي بتضيع الدين وتحارب الدين بالدين وتشوي صور الدين وصور الرموز يا جماعة احنا مجتمع بيضيع ولازم نفوق ولازم يبقى في وقفه انت عارف المسلسلات دي عملت في الامه ايه لما بوش قاعد يتفرج على القنوات القنوات العربية والمصريّة. لا نفس البنات بتاعهم ونفس المناظر بتاعتهم ونفس الفساد اللي عندهم قال لهم دي قنواتنا قالوا له لا دي قنواتهم هم قال لهم هم وصلوا للدرجة دي يبقى خلاص اضربوا العراق يبقى خلاص شقوا السودان نصين يبقى خلاص احصروا غزة يبقى خلاص حاولوا تهدموا المسجد الاقصى يا اخواني الواحد ما بيشوف شباب العرب الايام دي الواحد قعد في 6 اكتوبر اما تشوف بنت خليجية بتضرب مخدرات بتاخد حقن بروين بنت خليجيه من قلب السعوديه من قلب الخليج يا جماعه مين اللي فسد دول مين اللي ضمر دول كده في مصيبة دخلت من البيوت لكل المسلمين مش النابى عليه الصلاة والسلام قال ان في علامة من علامات الساعة فتنة هتدخل كل البيوت 命ه دي الافلام والمسلسلات والنت و يا جماعة اللي ضمروا الناس و البيوت انتوا عارفين عملت في الامة ايه مصر قبل قبلと思います غير بعدadaki tv مصر قبل الهربورتر غير بعد ا story مصر قبل oppose بريك غير بعد oppose بريك مصر قبل هيركريس غير بعد هيركريس مصر قبل كل ده دمر الشباب. أفلام وتمثيليات. والتمثيلات مترجمة ضمروا الشباب ضمروا المجتمعات دخلوا على بيوتنا قتلونا قتلوا قلوبنا طعنوا قلوبنا موتوا الايمان في قلوبنا يا جماعه الافلام والمسلسلات دي سرطان كفايه الازدواجيه اللي عملتها في المجتمع يبقى الواحد قاعد قدام الفيلم التمرين المشهور يقوم يجي فكره رقصه يقعد يبص كده بعد كده حان الان موعد اذان العصر استغفر الله العظيم ويردد الاذان نعود الى الفيلم يقوم راجع باصص ثاني ازدواجيه تطبيع ابائنا يتفرجوا على البرنامج الديني ويقلبوا الحلق سلسل بعدها كفاية يا جماعة كفاية الغيبوبة اللي عايشون فيها. تخيلوا لو اب ناس مسكوه تحت بيته قعدوا يقطعوه بالسكاكين ان اضطروا يجروا على ولاده فوق الحق ابوكم بيتقطع تحت واحد قال لهم ابويا حبيبي بس انا قاعد قدام التمثيليه الاجنبيه المترجمة تمثيليه تركيه مش فاهمه ولا حاجه ثاني ودي لا اصلا قاعده قدام نور ده انا مستنيها من زمان وده انا قاعد قدام الفيلم قاعده اتفرج عليه ده فيلم واخد اوسكار والاب تحت بيتقطع احنا ابننا بيتقطع واحنا مشغولين بايه احنا في غيبوبه لازم نفوق انت عارفه التمثيليات دي عملت في صحيفه أنا حسبتها الثانية في التمثيليات بستة عشر لقطة يتعرضوا ربعها عشان تا عندي سانية متحركة حسبتها في الساعة اللي انتها ستين, ستين ألف لقطة في الحلقة الواحدة من التمثيلية ستين ألف لقطة في كل حلقة من حلقات التمثيليات بتاعت الليلة وحلقات الأفلام ستين ألف لقطة فيهم كم لقطة حرام فيهم كم لقطة تبرج فيهم كم لقطة عازف فيهم كم لقطة اختلاط فيهم كم لقطة صفور فيهم كم لقطة فيهم كم لقطة يا جماعة اتكتب عليك كم سيئة بعد كل ده اكبر حرامي حسنات في رمضان التمثيلات والافلام بيأكلوا الحسنات بتاعت الصيام والتراويح والقرآن يا جماعة لازم نفوق لازم نقام شعواتنا ما تقوليش اصلا التمثيلات دي جزء من حياتي وانا اعمل ايه والفراغ يا جماعة احنا عندنا بديل احنا عندنا ميت قناة اسلامية الوقتي زهقت من الناس اللي مع الرحمة زهقت من رحمة المقرب اللي مع الخالجية زهقت من الخالجية هات المجد خلصت المجد ادخل على قناة الحرامين خلص ده احنا عندنا في قناة الواحد ما عادش عارف يفتكر يفتكر ايه ولا ايه يا جماعة انتوا عارفين المسلسلات دي تعاملت ايه في اصحابها عملت ايه في الممثلين الممثلة اللي كانت برة وشها اتشوه وكانت جميله الجميلات وقعدت مش عارفة قبل ما تموت كنت قاعد يعني بقرأ بشوف وهي متعذبة انزل من المطار ده ولا المطار ده طب الناس لو شافوا نعمل ايه لو شافوا وشي كان رأس مالها جمالها وفي الاخر انتحرت ما قدرتش ترجع بشكلها بعد ما اتشوه انتوا عارفين نفسياتهم ما بين تصوير المشاهد في المسلسلات والافلام محدش منهم بيقدر يبتسم متعذبين كتير جدا منهم حاسس ان هو بيخون دينه حاسس ان هو بيعصر ربنا خايف من انتقام ربنا لا ازال اذكر الرؤية اللي بعد احد الممثلين اللي حول العناية المركزة وهو بيموت